ذكريات طالوت في منتصف رمضان زحف ألف مقاتل وثني مدجج بالسلاح نحو المدينة فعلم جيش النبي صلى الله عليه وسلم المتواضع فهب لصدهم جيش بلغ عدده الثلاثمائة وبضعة عشر عدد قليل لكنه يثير التفاؤل والحماس فهو العدد نفسه الذي صمد خلف الملك طالوت بتوجيه أحد الأنبياء عليهم السلام حين سار بجيش يهودي كثير فمر بنهر وأخبرهم أن من سيشرب منه أكثر من ملء الكف فلن يكون من جيشه كان اختبارا من الله لليهود الذين طلبوا القتال فَلَمَّا أُمِرُوا بِهِ نَكَصُوا ثُمَّ طَلَبُوا أَيُّ يُولَّى عَلَيْهِمْ مَلِكٍ فَعُيِّنَ عَلَيْهِمْ طَالُوتٍ فَاحْتَجُّوا وَلِذَا شَرِبُوا مِنَ النَّهَرِ شَرِبُوا عِنَادًا كَعَادَتِهِمْ ولم يمتثل الأمر سوى ثلاثمائة وبضعة عشر من المؤمنين نادى طالوت تلك القلة المؤمنة فانطلق بهم فواجهوا جيش عدوهم جالوت وانتصروا فهل سينجح الصحابه في اول اختبار عسكري الصحابة بشر وهم معذورون إن انسحبوا فما خرجوا لقتال ولا استعدوا له خرجوا لفك الحصار عن دولتهم علَّ قريشا ترعوي عن غيها وتترك دولة الإسلام وشأنها لذا كرهت قلة منهم المواجهة فأنزل الله آيات تكشف هذا الكره المبرر فقال سبحانه كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون لكن الله سبحانه ينزل بقية الآيات وعودا وبشريات فيقول سبحانه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 بعدها قال صلى الله عليه وسلم لرجاله سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين يقصد صلى الله عليه وسلم القافلة أو الجيش ذا الشوكة والله لك أني أنظر الآن إلى مصارع القوم غدا طابت أنفس الصحابة بهذا الوعد المحقق وجاءتهم الأنباء أن الوثنيين يقتربون من منطقة بدرة فسبقوهم إليها وعسكروا فيها في السادس عشر من رمضان قبل وصول المشركين وتم بناء قبة للنبي صلى الله عليه وسلم كغرفة قيادة وتم تقسيم الجيش وتحديد قادته ورماته ومراقبيه وأثناء ذلك يتهادى من بعيد شيخ كبير اسمه حسين يلقب باليمان وبرفقته ابنه الشاب حذيفة قابل نبي الله صلى الله عليه وسلم فأعلنا إسلامهما ثم طلب الانضمام إلى الجيش لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض وطلب منهما الانصراف إلى المدينة ما الذي فعلاه حتى أمرهما بالانصراف الإجابة عظيمة عظيمة بحجم محمد صلى الله عليه وسلم ودين محمد